إلى أي أخ الشاب سأل نفسك كم ستعيش؟ عشرين سنة، أربعين سنة، ستين سنة. أما سمعت المنادي يقول: يا صاحب العشرين بعد الساعة في ضنك، ويا صاحب الأربعين لم يغفل الله عنك، ويا صاحب الستين. قد أعذر الله منك يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستلقى بين أموات فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب إلى الله من لهو ولذات إن الحمام له وقت إلى أجل فاذكر نصائب أيام وساعات لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد آن للموت يا ذا اللب أن ياتي إن الحمام له وقت إلى أجل فاذكر مصائب إلى الدنيا وزينتها قد آن للموت هذا اللب أن يأتي ثم إلى أي إلى القبر نعم إلى القبر حيث التراب والاغتراب. بعد الفراش الوثير والعيش القرير ثم إلى أين إلى موقف عظيم يحار فيه الحرير ويشيب منه الفطير ثم إلى أين ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيسأل ويقرره وهو أعلم بما جناه ثم الى بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي بعد بعدي بعد لحدي سوف اتي الله وحدي سوف آتيه دون صحب دون سوف آتیه وحیدا دون صحب دون حشد بعد بعدي بعد لحدي سوف آتی الله صحبت دون حجي دون حجي اين مالي اين جاهي اين اهلي اين رفيقي ليس عندي غير و فوق ظهري ليس معي What? یا بما يكون الرد بعد بادي بعد بودي بعد دم دون صحب دون حشد سوف يأتيه وحيد دون صحب دون حشد هل يكون الرد صمت وانكسار ويحوردي أم سيجدي دمع؟ اعتیذاري هل سيجدي؟ هل يكون الرد صمتي صمتي ساري ويحدي أم سايجدي دمع عيني اعتيذاري هل سايجدي يا انتا عندي ممتاها امني وقصی یا الهی انتا عندي تهى أمني ثم إلى أين إلى إحدى دارين الجنة بنعيمها المقيم لأهل الصراط المستقيم أو النار بجحيمها وسمومها وزقومها لأهل الكفر والعناد والزيغ والفساد ثم إلى أين صحف المطويه تنشر يوم العرض بأرض المحشر كل صغير كل كبير في صحف الاعمال مسطر كل فريق فيه شهيد والمختار شهيد أكبر يدن شهيد